Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Uh, We gaan insha'Allah ta'ala bij deze les, les nummer 55, hoofdstuk uh, nummer 39 D behandelen. Al-Damir al-Mustatir. We uh, zijn nu bezig met het dama'ir. We hebben al-Damir al-Munfasil gezien. Al-Damir al-Muttasil. En er is ook een andere damir en and dat is al-Damir al-Mustatir. المستثير بتاكن تلاتر لك فر بورخن دوس نيت زيخت باع بخيرنا بيت الأمثلة الأمثلة فور بلده. الجمل برك. الحمامه غردت أريد أن, أج... أن تجتهد إننا نحب نجاحك الكلب ينبح البنت تحسن الطبخ عظم الكبيرة نظف حذاءك ان شاء الله تعالى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الجمل بركه تيكنت د كاميل زط الحمامه غردت د د دوف زوم اريد ان تجتهد اقفل يبس دوت يبسدد اننا نحب نجاحك في الخراخ دوت يشلاخت الكلب ينبحو the am um, البنت تحسن الطبخة. اتمشي كوكت خد عظم الكبير For ear of face. احترس كتير the old man the أوده. نظف حذائك. معك يشخون. شخون. What is the فطارن. Uh, البح أتلخ. إذا سألك سائل قائل أين الفاعل لكل فعل من الأفعال؟ بركة، غردت، ينبح، نحسن، أريد، يجتهد، نحب، عظم، نظف. فكيف تجيب؟ كايك يسأل، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، كيف السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، السّكّايفر، Baraka, waar is het fa'il? Garada, waar is het fa'il daarvan? Garadat, tajtahidu of tajtahida in dit geval. Dus in al deze voorbeelden, we hebben werkwoorden waarna geen fa'il komt. En de vraag is, waar is dan die fa'il? Wat zou dan je antwoord zijn? Ida al Nou, het antwoord kun je zo geven. لان في كل فعل من هذه الافعال ضميرا هو الفاعل ان زون فعل ان زون فعل ان كل فعل من الافعال التي ترغب في ذلك الضمير دارزيت آل هذا ضمير لا يظهر لان هذا الضمير لا يظهر لان هذا الضمير لا يظهر لان هذا الضمير لا يظهر لان هذا الضمير لا سمي ضميرا مستترا فاذا نظرت الى الفعلين الماضيين وهما بركه وغردت Ra'aytan anna al-fa'ila damirun taqdiruhu huwa ya'ud 'ala al-jamal fi al-fi'l al-awwal wa hu hiya ya'ud 'ala al-hamama fi fil al-thani. En daarom noemen we dus zo'n damir mustatir omdat hij niet zichtbaar is achter al fi'l. Als we kijken naar eerst de eerste werkwoorden dus eh en baraka dus baraka zitten en harradat zo'n Baraka Zat en Raradet za, euh, zong, dan zie je dat het fail dan hier. hu huwa. Dat El-Fa'il is eigenlijk, uh, hij zit erin, maar dan verborgen. Maar als je hem zichtbaar, zichtbaar wil maken, dan zeg je huwa in het eerste geval. Dus Gar-Baraka En in het tweede geval Garadat hier. Zo zou je het zeggen, als je al fa'il tevoorschijn haalt. Wa la yachruju Damir d'amiri mustatiri fi an haveini fi hali fi kulli fa'ilin maadi. Dus, voor wat betreft al fa'ilin maadi, je hebt een d'amir Mustatir die je tevoorschijn kan halen door middel van deze twee d'amir. Namelijk, hoa en hiya. En in de overige, uh, uh, afaal in het geval van maadi, dan is het damir uh, niet niet verborgen. Dus als je hebt bijvoorbeeld over de uh, uh, ghaib Jama'a, dan zeg je uh, Baraku, uh, dan is die waouw zichtbaar. Dus dan is dat Damir muttasil. Dan kun je niet Hum erachter zetten. Je kan niet zeggen Baraka Hum bijvoorbeeld. ما دلوو دي دراختر هبت داتيز دن الفاعل وإذا نظرت في الأفعال المضارعة التي في الأمثلة السابقة رأيت تقدير الضمير والمستتر في كل فعل يختلف باختلاف حروف المضارعة يناش كاكنا ده أفعال المضارعة المضارعة in the دي فور بيض دانزي داتي الضمير المستتر دي فربورخ الضمير دي وفي التقدير دارفان أشياء تفوش خاين بالحالة ذات إس أفهنك لك فان حرف المضارعة أن تبخين فان هاتفيركوورد فان الفعل المضارع. فالفاعل المستطير في المبدوء بياء بالياء مثل ينبحو تقديره هو دوش ينتخفال فان الياء سوأصبح وبت ينبحو دان إصدامي المستطير تقديره هو وفي المبدوء أو في المبدوء بتاء التأنيف تقديره هي ان as you said تحسن تحسن البنت تحسن الطبخ dus it's from ta dan istiqdir from an fa'il is done hiya wa fi al mabdu'i bil hamza دي الهمز عن حرف المضارعة، دانس التقدير فن الفاعل إن ديتخفف إذن أنا إك، وفي المبدوءي بالنون تقديره نحن إن أصلًا بخنت النون أصل حرف المضارعة، نحب نجاحك، دانس التقدير فن الفاعل نحن نحب نحن نجاحك. وفي المبدوء بتاء المخاطب تقديره انت سؤال قلت تجتهد اذا تجتهدا دوش نتخفف تجتهدا اريد ان تجتهد دوش هي تا. فن المخاطب من استقدير ف الفاعل انت من اريد انا ان تجتهد أنت. وإذا نظرت في أفعال الأمر مثل عظم نظف وجدت أن الفاعل ضمير مستطير تقديره أنت دائما إن التخفال من الأمر داره بيمر أين موخلك هيت دارباي الفاعل ضمير مستطير إس إن داتيس إن التخفال فان أنت يعي دوش أشيه إن دخبين دبايس هبت أنت زين نت أنتم أو أنت بان is damir damier mettecil en niet-damier-mustatier. Dan komen we tot de sterregels. Sterregel nummer 80, in de kaarde 80. Het damier-mustatier is het damier dat het te plaatsvindt in het verhaal van het verhaal van het lafd. Dus wat is damir mustatir Dat is een verborgen damir die vast gebonden is aan het verhaal Zunder dat die zichtbar vorz أن القاعدة الواحدة الواحدة والثمانون أن تخطخ الضمير المستتر في الفعل الماضي تقديره هو أو هي أن تخفى الفن فعل الماضي هي بيضمير المستتر ألين أن تخفى الفن هو أن هي القاعدة الثانية والثمانون تبين تخطخ الضمير المستتر في المضارع يختلف تقديره باختلاف حروف المضارعة. دشنت خصل فن الفعل المضارع. دام هبيا الضمير المستطير. ديفش خلط أف هنكلك فن الحرف المضارعة. أنا تبخين من هتفرق ورد سأصبح زينابة. بيت أكلخ. بيت أدلخ. القاعدة الثالثة والثمانون. قاعدة مدرين تغطخ. Adamir al-Mustatiru fi fi al-Amri, takdiru ho anta da'ima. Dus in het geval van fi al-Amri, dan heb je adamir al-Amri alleen in het geval van anta. Zoals je zegt bijvoorbeeld, ijlis. Ijlis, anta. Dus die anta heb je weggehaald. En het is dus in dit geval, Damir al-Mustatir. Al-Fa'il is dan Damir al-Mustatir. Dit is in het kort en heel snel. Uh, hoofdstuk nummer 39d, dat ging over Abdamir al-Mustatir. En hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van Abdama'ir. Ab en volgende keer, Inshallah, zullen we het hebben over uh, Ismail Mosul in hoofdstuk 40. Hadawallahu ta'ala alam wa al-Alham Abhandik. oleik. En onze vragen zijn. Of opmerkingen of wat no dan ook, dan zijn die allemaal welkom. Waar yeah. barakallahu Allah wa je Waar alaykum as-salam wa rahmatullah wa